أشهد أن عليًا ولي الله أشهد أن عليًا حجة این <تصفيق> یا أي على الفلاح. <سؤال> عليه علي الغير العمل. الله أكبر الله.